من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أن هو حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.